وتبع كل ذات حمل حملها وترنّس سكرى وما هو بسكرى وما هو بسكرى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ويتبع ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأن ثم من مضرة ثم من مضرة مخلصة وغير مخلصة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم صفلا ثم لتبلو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزه العمر لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آفية الموتى كِنا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي القُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ يَعْطُفُ فِيهِ لِيُضِلَّ وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خير نقم أن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات فجري من تحتها الأنهار الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد فليمدد سبب الى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر فلي ليذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين آشركوا إِنَّ اللَّهَ يَفصلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا خطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا. أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 سبي لله ويحدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي الذي جعله للناس سواء من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر وطهر بيتي للطائفين والقائمين والقائمين والركع السجود وأذن يأتوك رجالا، يأتوك رجالا، وعلى كل ضامرين يأتين، يأتين من كل فج العميق ليشهدوا منافع لهم ويدكر سن الله, الله، في أيات معلومات على. على ما رزقهم من بهيمة الأعناق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ الْيَقْبُو تَفْتَهُمْ وَالْيُفُو نُذُورَهُمْ وَالْيَقْوَفُ وَالْيَقْوَفُ بِالْبَيْتِ العَدِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ أَنْعَامُكُمْ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غير وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرِ أَوْ تَهُوِي فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا مِنْ تقوى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجْرِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحْلُهَا كَلِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَ مِنْ دَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والبدل جعلها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليا جَعَلْنَا فِيهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا ولكن, وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا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 أصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أه يقول ربنا الله أذن للذين يقاتلون لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا هدّم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناوا الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف. فَقَدْ كَذَّبَتْ فَبِلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَةٍ وَكُلُّ ذِبَاهُ سَأَفَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَقْفَدْتُهُمْ تَكَيَّفَ كَانَ لَكِيرٌ فكأني من قَرِيَةٍ أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وذئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِن القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما ياد ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة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 نُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ فَعَلُوا فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أولئك, أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَ يَا سَخُّ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُسْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ قاسيات قلوبهم وإن الله مين لفي شقاق بعيدة وليعلم الذين عوت العلم أنه الحق للربك فيؤمنوا فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهد الذين آمنوا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 ما قتلو أو ماتوا لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخين وإن الله لعليم حليم وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ ظُلِيَ عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا نَهَارًا وَيُولِجُ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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاهُمْ ثُمَّ يُمِيتُهُمْ ثُمَّ يُحِينِيهِمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلَ لَهَا مَا سَكَنْهُمْ نَاسِقُهُ فَلَا فَلَا يُلَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُو إلَى رَبِّكَ إِن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 إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلوقانه وما ليس لهم وما ليس لهم كُل لا عَلَيْهِم اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنَكِرَ يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَنُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لك إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, لن يخلقوا ذبابا جَتَمَعُولَ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سبيع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور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 وفي هذا ليكونوا رسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوزكّتوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله ولو لاكم فنعم المولى ونعم please.